بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا يداء بلهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد